لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين سبحان الله وبحمد والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان قدوة سبحان قدوة ربنا ورب الملائكة من الروح أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه وأسأله توبته اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بسم الله الذي لا مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الزميع العليم اللهم صل على محمد ما دامت الصلوات وصل على محمد ما دامت البركات وصل على جسد محمد صلى الله عليه وسلم في الأجساد وصل على روح محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح وصل على قبر محمد صلى الله عليه وسلم في القبور، وصل على تراب محمد صلى الله عليه وسلم في الأتراه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله